قدِ أَفْلَ خَمَ تَزَكك وَذَكَ رَسمْمَ رَبِّهِ فَصََّ بلَلْلتُثِرونَ الحَةَ الدُّنْيَا وَْآخَِةُ خَيرون وَأَبَقَا إِه ذَلَ فِي الصُحُ فئُول صُحُ فيِي إبَرهِي مَومُوسَ